111. وما بِهِ به من علم إن يتبعون إلا الظن 112. وإن الظن لا يغني من الحق شيئا 113. فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا 114.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 119. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم 110. إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم 114. فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى 115. أفرأيت الذي تولى 116. وأعطى قليلا وأدى 117. أعنده علم الغيب فهو يرى 118. أم لم ينبأ بما في صحف موسى.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 وَأَنَّ وأن عليه النشأة وَأَنَّهُ 111. وأنه هو أغنى وأقنى 112. وأنه هو رب الشعرى 113. وأنه أهلك عادن الأولى 114. وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل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 114. اقتربت الساعة وانشق القمر 115. وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر 116. وكذبوا واتبعوا أهواءهم 117. وكل أمر مستقر ولقد جاءهم 117. ومن الأنباء ما فيه مزدجر 118. حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر 117. قش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر 118. مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم